أمور يعتقد أنه فيها على هدى وهو على ضلالة ولا يشعر فهو محتاج إلى انتقاله عن ذلك الاعتقاد بهداية من الله نعم هو سائر على طريق ويظن نفسه أنه على حق وعلى صواب ولا يدري أنه من حطب جهنم كالخوارج في زماننا وكأهل البدع قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم ماذا أنهم يحسنون صنعا يقول صلى الله عليه وسلم إن الله احتجر توبة كل صاحب بدعة حتى ماذا حتى يدع بدعته, حتى يدع بدعته البعض قد يقول الله عز وجل يقبل التوبة من كل أحد نقول نعم يقبلها من المشرك لكن حينما يترك شركه ويعود للإسلام وهذا المبتدع إن الله احتجر توبة كل صاحب بدعة لا شك أن المبتدع يبقى بين تقاسيم أهل العلم التي ذكروها في جانب البدعة قد تكون بدعة مكفرة وقد تكون بدعة مفسقة ومضللة فإن كان من الصنف الثاني فهو أخف من المشرك من المشرك لكن هو على ضلاله يحتاج إلى أن يهديه الله عز وجل على باطل يحتاج أن يدعى هذا الباطل الذي هو عليه وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يرجع إليه فوالله لن تنفعه التحزبات ووالله لن تنفعه التكتلات والانتصار للجماعات والفرق الحزبية والفرق الطرقية وغيرها من أهل الضلال والانحراف ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين لن تسأل عن حزب باطل تدافع, تدافع عنه ولن تسأل عن جماعة فاسدة تنتسب إليها وتبذل الغالي والنفس من أجلها وإنما ستحاسب عليها على انتصارك للأهواء والبدع والضلالات وتركك لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فإذا هذا باب خطير يحتاج المسلم فيه ماذا؟ أن يسأل الله عز وجل الهداية أن يهديه اليسير على على طريق الحق وأن يجعله من المنعم عليهم مخالفا أهل البدع وأهل الضلالات وأهل الشركيات وغيرهم من سائر الفرق والنحل